وكنا توطفنا عند حديث نافع رحمة الله تبارك وتعالى عليه وقبله حديث عبد الله بن السعدي رضي الله تعالى عنه الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرى ما قوت للعدو وهذا الحديث تابع للحديث الذي قبل الحديث السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية في موضوع الهجرة وكان الأولى أن يكون هذا الحديث بعد الحديث الذي ذكرت ليتم المعنى لأن المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح المقصود نفي الهجرة التي هي الهجرة من مكة إلى المدينة. الألف واللام للعهد. الهجرة التي هي من مكة إلى المدينة. لأن مكة أصبحت دار إسلام. بعد أن فتح الله بعد أن فتحها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن الهجرة باقية. الهجرة الهجرة بمفهومها العام وأولها أن يهجر الإنسان ما نهى الله جل وعلا عنه والهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام أو الهجرة من ديار البدعاء إلى ديار السنة فهذه باقية باقية إلى قيام الساعة أو باقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو بمعنى أنه ما قوتل عدو أن هناك دار حرب أو دار كفر ودار إسلام فالواجب أن من أقام في دار الكفر من المسلمين أن يهجرها إلى بلاد الإسلام أن يتركها واجب واجب شرعي والإقامة مع الكفار كبيرة من الكبائر واستفدنا هذا الحكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا والذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين أو بين ظهراني المشركين فوائد هذا الحديث أولا أن الهجرة باقية بقاء الجهاد لأنه ما قوتل العدو يدل على بقاء الجهاد في سبيل الله والجهاد يكون في قتال أعداء الله لا في مقاتلة أولياء الله أو عباد الله المؤمنين هذا لا يكون ولن يكون جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى ثم بعده قال عن نافع نافع هو مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرواه من كبار التابعين وأحد الأئمة الأعلام من أئمة المدينة أخذ العلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأخذ علما غزيرا وكان من فقهاء أهل المدينة ومن حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم ويكفيه فضلا نافع أن أحاديثه هي أو إثناده هو أقوى الأسانيد على الإطلاق الترسلة الذهبية المعروفة عند المحدثين نافع عن سالم عن ابن عمر فهذا من فضله ودليل على حفظه وإمامته قال غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وثبى وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما متفق عليه وفيه, وفيه وأصاب يومئذ جويريا وأصاب أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جويريا جويريا بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هذا الحديث فيه أولا قبل الحديث عن أحكامه وفوائده فيه فائدة حديثية أو إثنادية على خلاف عادة التحديث عند المحددين أن نافع أخر أخر من روى عنه بعد الحديث قال العادة العادة عن نافع قال حدثني عبد الله بن عومه رضي الله تعالى عنه لكن هذا قال فيه نافع قال قال رسول الله نافع قال رسول الله ولو كان الاثنان بغير التعليق الاخير لكان منقطع لكان منقطع مرسل لأن نافع لم لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ليست له صحبة ما سمع رسول الله ولكن الاضافة الإضافة ذي الإشكال فيكون الحديث صحيحا والإثناد متصل يعني قال بعدما قال قال رسول الله حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أي عبد الله بن عمر غار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإغارة الإغارة هي مداهمة العدو مداهمة العدو بقوة وهذه تكون في القتال غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم قبيلة من قبائل العرب قبيلة من قبائل العرب قال وهم غارون يعني وهم غافلون باغتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم باغتهم بالهجوم وأغار عليهم هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم ومنهم من رده بمجرد الرأي وهذا منحن مشين ومذهب سيء أن ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الرأي وقال هذا الحديث مردود بل قال هذا الحديث أجعله تحت قدم وهو وإن كان في الصحيحين وإن كان في الصحيحين وهذا مذهب من مذاهب أهل البدع أطل من أصول مذاهب المبتدعة كالمعتزل مثلا أنهم يردون النصوص بعقولهم ويزعمون أن هذا ليس برد للنص يزعمون أن هذا هو النظر الصائب للنصوص لأن هذا النص بزعمهم عارض أصوى من أصول الدين وهذا في الحقيقة لو كانوا يفقهون لا يكون ولن يكون لا يكون تعارض أبداً بين نص من نصوص الوحي لا بين آية وآية ولا بين آية وحديث ولا بين حديث وحديث إذا توفر شرط الصحة بالنسبة للأحاديث قد يكون التعارض في ظاهر النص ولكن في حقيقة ليس تعارض هذا يدل على حكم من الأحكام النفخ مثلا يأتي نص لينتخى نصا آخر فلا نقول هذا تعارض ونتهم الشرع بالتعارض بين نصوصه وهذا لا يكون أبدا نصوص أخرى التي ظاهرها التعارض وهي ليست من هذا القبيل يعني ما هيش من قبيل الناسخ أو لا تدخل تحت حكم الناسخ والمنسوخ هذه ينبغي على والأمر مثل هذا لا يكون إلا لأهل الاستنباط من المجتهدين من علماء هذه الأمة وليس لغيرهم هذه النصوص مرت على الأئمة الأعلام نظروا فيها ونظروا في ألفاظها وفي أحكامها ومعانيها ومدلولاتها ولم يبقي الأولون للآخرين شيء في هذا الباب في الحقيقة لا يمكن للمتأخر أن يأتي بالجديد في هذا الباب ولهذا كان السلف يحذرون من هذا المنهج ومن هذا المنحى محافظة على هذا الدين وعلى أصوله ونصوصه كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية نقية بيضاء ليلها كنهارها لا يزق عنها إلا هال كما أخبر وهو عليه الصلاة والسلام لا تقول في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام تحذير الإمام أحمد يحذر رحمة الله عليه يحذر ابنه وقالها لغيره وقالها غيره كذلك من أئمة السنة لا تقل بالإسلام قول ليس لك فيه إمام تنظر للنص تعلم تنظر للنص ارجع إلى جهاب لأهل العلم وأئمة هذه الملة بعد أن نظروا إلى هذا النص ماذا قالوا فيه وماذا تعلموا منه وماذا استنبطوا من أحكام ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك قل ما شئت أما أنه جئ مباشرة قال هذا مخالف لحصول ويرده رغم أنه في الصحيحين بل يتجرأ ويقول وإن كان في صحيح البخاري يعني لا يهمون فهذا الحديث حديث صحيح وفيه بيان لحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله تشريع قوله وفعله تشريع أغار النبي عليه السلام على قوم وهم غارون هذا فيه دليل على جواز الإخارة على العدو ومباغتتهم ولكن هنا يجي التفصيل الذي يذكره الأئمة بل حكى بعضهم أنه قول جماهير العلماء كما قال ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن هذا في حكم من بلغه الإسلام من بلغه الإسلام من قوم من أمة من الأمم جاز لإمام المسلمين جاز لإمام المسلمين أن يباغتهم على حين غفلة منهم وهذا فيه خير لهم في بالحقيقة هذا فيه خير لهم لأن مباغة الأعداء تترتب عنها نتائج يقتل من يقتل منهم وإذا قتل على حاله وكفره في وقته ذاك أحسن له من أن يموت بعد سنوات وهو على ذلك الكفر ومنهم من يسلم ويدخل في دين الله تبارك وتعالى إما بعد أن يسرى من المقاتلين ومنهم من يفقن دمه ويدخل تحت من يدفع الجزية كما جاء في هذا الحديث ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتلته المقاتلون منهم وهذا فيه شكم ودليل على حكم من الأحكام الشرعية في هذا الباب أنه لا يجوز للمقاتلين في سبيل الله أن يقتلوا غير المقاتلين لا يجوز مقاتلة غير المقاتل يجوز مباغتة العدو نعم حتى وإن باغتهم قد يأتي واحد ويستدل بهذا الحديث على فعل من الأفعال الشنيعة التي انتشرت في أيامنا أي وهم غارون أي غافلون يجي يوضع شاحنة مفخخة تحت عمارة فيها ألف ساكن كفار ما نتكلم عن المسلمين كفار فيقتل من فيها وليس فيها واحد من المقاتلين وليس فيها واحد من المقاتلين بمن فيها من النساء والأطفال والأطفال والشيوخ والعجائز والرهبان والعباد وقد نهينا على أن نقتل راهبا في طومعته وقد نهينا من عن قتل شيخ أو عجوز أو قتل الويدان والطبيان أو النساء هذه أحكام هذا الدين العظيم فيقال له هذا الحديث ليس لك بل عليك ولا يستدل هذا استذلان إلا جاهل ولهذا هذه الفتن ما وقعت في الأمة إلا بعد أن وقعت الأمة فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أفتو بغير علم في بالأمور كلها في أخطر الأمور وأعظمها أفتو في المسائل التي لو عرضت على فاروق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر يستشيرهم ويأخذ من رأيهم في هذه المسألة لعظمها هؤلاء يفتون في مثل هذه المسائل نسأل الله جل وعلا العفو العافية والغريب في الأمر ولكن هذا دليل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أردت أن أقول الغريب في الأمر أن هؤلاء يجدون الآذان الصاغية والعقول المقفلة الجاهلة المنفذة لما يقولونه، ولكن هذا تصديق نبوة من نبوات النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس هذه الطائفة التي سمتها الجهل لأن العلم يرفع عنهم بقبض العلماء لا يبقى فيهم عالا يتخذون الرؤوس الجهال وكا وكان الأولى بهم أي أمة من الأمم فقد فيها العالم أن تخرج طائفة منهم فلولا نفر من كل طائفة منهم فرق فلولا فلولا نفر طائف يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم هذا الواجب وإن كان هذا الدين هذا في أقصى الدنيا ولو في الصين والحديث لا يصح اطلبوا العلم ولو في الصين والحديث لا يصح ولكن إذا ما العلم إلا في الصين وجب على طائفة من الأمة أن تذهب لتحصيل العلم ومن حكمة الله جل وعلا في هذه الأمة أن العلم أن العلم ينتقل من بلد إلى بلد يعني علم الكتاب والسنة علماء أهل الحديث في زمن من الأزمنة تجدهم اجتمعوا في بلاد الشام في الزمن الأول اجتمعوا في اجتمعوا في جزيرة العرب في مكة والمدينة في زمن من أزمنة اجتمعوا في بلاد العراق في زمن من الأزمنة اجتمعوا في بلاد اليمن في زمن من الأزمنة اجتمعوا في مصر اجتمعوا في بلاد الهند وما وراء النهرين اجتمعوا في بلاد المغرب وهكذا وهكذا أرادها الله عز وجل أرادها الله تبارك وتعالى في هذا الباب حتى ينال كل بلد من هذه البلاد فضل الرحلة في طلب العلم والخروج في سبيل تحقيق ذلك وهو من الخروج في سبيل الله الخروج الحقيقي في سبيل الله ما هو الخروج في سبيل في سبيل الله على مذهب مبتدع خروج في سبيل الله على الحقيقة لامتثال أمر الله جل وعلا هذا الخروج هو الذي دليله فلولا نفر من كل فرقة فهذا الواجب على كان هذا الواجب على الأمة <تصفيق> قال اذن فقتل مقاتلتهم أي النبي عليه الصلاه والسلام من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قاتله وسبى ذراريهم السبي السبي يكون في الذرار والنساء يعني غير المقاتلين والسبي بمعنى الاسترقاق يعني يكونون رقيقا يؤخذون ويكونون رقيقا والرقيق بعد ذلك قد يبقى على رفته وقد يعتق وقد يعتق في سبيل الله وجاءت الأحكام الكثيرة وهذا من رحمة الله جل وعلا بالناس أحكام كثيرة للعفق في سبيل الله تبارك وتعالى يعني حداه ليضيق على مسألة الرق والاسترقاق من بين من سبي في هذه الغزوة جويريا رضي الله تعالى عنها بنت الحارث وأبوها كان سيدا من سادات قومه وكانت من السبي الذي كان من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن اعتقها وفي هذا حكمة بالغ تعلمون ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويريا قال ما ينبغي لنا قالوا جميعا ما ينبغي لنا أن يكون أخوالنا سبي في أيدينا لأن جويريا منهم وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام أي أم المؤمنين فإذا كانت أم المؤمنين أقاربها أصبحوا أخوال للمؤمنين جميعا فقالوا ما ينبغي لنا أن يكون أخوالنا سبيل في أيدينا فاعتقوهم في سبيل الله فاعتقوهم في سبيل الله ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا من ذكر فضائل أم المؤمنين جويريا وإن كانت جويريا ضرة عائشة ضرة عائشة ونادرا ما تذكر الضرة ضرتها بخير صح ولا لا الضرة لا تتبع إلا سقطات سقطات سقطات ضرتها هاي فعلتها هاي دارتها ولكن المؤمنة الصادقة تذكر وتثني على أختها بالخير واذا من الثناء الحسن قالت عائشة ما اعدم امراه اعظم بركه منها على قومها من جويريه ما اعلم امرأة اعظم بركة منها على قومها من جويريه من, من بركتها انها اعتقد قومها جميعا اعتقد قومها جميعا انظر إلى هذه الصورة العظيمة عظمة هذا الدين هذا الحديث بدأ بإغارة إغارة النبي عليه الصلاة والسلام على قومهم غافلون ثم انتهت هذه الإغارة بأن تكون واحدة من القوم أماً للمؤمنين زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أن يعتق قومها بعد ذلك جميعا ثم أن تدخل هذه القبيلة في الإسلام أن تدخل هذه القبيلة في الإسلام أليس أليست إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء فيها الخير العظيم لهم أولا قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل. إذا من فوائد هذا الحديث أولا فيه جواز الإغارة على العدو بغير إسلام بغير إسلام. وهذا بالتفصيل الذي تبقى ذكره. لأن العدو إما أن يكون قد بلغته دعوة الإسلام. وإما أن يكون لم تبلغه دعوة الإسلام وهذا الحكم إنما هو في حق من بلغته دعوة الإسلام أما من لم تبلغه دعوة الإسلام فمثل هذه الإغارة غير جاهزة على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنهم اختلفوا على ثلاث مذاهب منهم من قال بالإغارة مطلقا انذار أو غير انذار وهذا قول المرجوح، ومنهم من قال بعدم الإغارة مطلقا يعني بلغتهم الدعواء أو لم تبلغ ومنهم من فصل ومن قال بالتفصيل قوله هو الراجح التفصيل بمعنى بمعنى ها من بلغته الدعوة ومن ومن لم تبلغه كيف يكون بلغ الدعوة له كيف يكون كيف نعرف او من اين لنا ان نعلم ان هؤلاء بلغتهم دعوة الاسلام ام لا ها ايوه اشخدت اسلام احدهم احدهم مثلا من بين من بين الامور مثلا اذا اسلم الطائفة منهم من بين الامور اذا ارسل اليهم من يبلغهم ومن الناس من أرسل النبي عيسى السلام إليهم وأفعلوا فيه قتلوهم ذقان وغيرها من القبائل الذين بعث إليهم النبي عيسى السلام سبعين من القراء قتلوهم المهم أن يكون قد أن تكون قد بلغتهم دعوة الإسلام بأي وسيلة من وسائل التبرير. إذا علم هذا، إذا علم هذا، والنبي عليه السلام والأحاديث مجموعة الأحاديث في الباب الواحد هو الذي يفيدنا في استنباط أحكام كلها المتعلقة بالمسألة. كان إذا أراد الإغارة على قوم ماذا يفعل؟ آه؟ ينتظر حتى يسمع. النداء ملا حتى يسمع النداء ملا إذا سمع النداء لا يغير أبدا سبحان الله العظيم وهذه من فضائل وفوائد الآذان إذا رفع في القرية أو البلدة يعصم دماء أهلها الآن آذان ولا مو آذان وربما أذن في وجهه يجهز عليه سأل الله العافية. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه جواز سبي الذرية فيه جواز سبي الذرية الذرية والنساء يعني و دخولهم في الرق بمجرد السبي، يعني ما هو يحتاج إلى إعلان وكذا، بمجرد السبي يكونون كذلك. وهذا السبي لا يكون إلا في غير المقاتلين، في غير المقاتلين. أما المقاتلون، أما المقاتلون ففيهم أربعة حالات قال أهل العلم. الحالة الأولى القتل الذي يكون أثناء القتال الحالة الأولى القتل يقتلون الحالة الثانية الفدية الفدية يأخذون أسرع ثم يفدون من قبل قومهم والفدية إما أن تكون بمال أو تكون في مقابل أسرى آخرين نفدي أسرانا بأسرهم عندهم أسرى من المسلمين وعندنا أسرى منهم فنفدي إخواننا بهؤلاء تكون مفاوضات ونعطيه ونعطيه ونعطي. هذه فدية فدية بالأسرى فدية إما بمال قال كل واحد كل واحد تفتونه بكذا وكذا مبلغ اتفقون عليه ثم يعطونهم يعطونهم رجالهم ومقاتليهم وإما وإما المن يعني العفو يعني العفو يرحمكم الله يعفون عنهم وهذا كذلك وكل واحدة من هذه لها لها حكمها وفوائدها في بعض الحالات يعني يكون أفضل الأشياء الفدي أو إفداء الأسرى بأسرى أو بمال إذا كان إذا كان المسلمون بحاجة إلى المال وفي بعض الحالات يكون المن أفضل حتى, حتى يكون فيه تأليف لقلوبه الأعداء أو ما إلى ذلك هذا يكون بحسب الحال وبما يقتضيه حال المسلمين آنذاك وما تقتضيه كذلك الحكمة من فوائد هذا الحديث كذلك فيه فضيلة جويريا رضي الله تعالى عنها التي صارت أما للمؤمنين مع أنها من السبي، مع أنها من السبي. في كذلك بيان حكم خالف فيه بعض الناس ألا وهو جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمية الأشراف. أشرف الأشراف هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهو هاشم وهو هاشمي من بني هاشم تزوج واحدة من بني المصطلق وليست هاشمية فيه رد على هؤلاء الذين يزعمون أنهم من الأشراب والأشراب لا يزوجون ولا يتزوجون إلا من كان على نسبه إلا من كان من الأشراف، وهذه مشكلة، مشكلة أدت إلى ظهور تفشي العنوسة فيهم و... وما إلى ذلك، وهذا عمل ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل هو المخالف لما عليه الأدلة، ومن الأدلة هذا الحديث. هذا الحديث. وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر رضي الله تعالى عنه تزوج من بنت علي رضي الله تعالى عنه. آه؟ قلت أم كلثوم. وهي هاشمية. وهو ليس كذلك. وهو ليس كذلك. هذا في زمن الصحابة رضي الله تعالى وهم تادات الأشراف على الإطلاق ويجيوا الآن الذين يزعمون أنهم أشراف لا يزوجوا وقس على ذلك الأشراف وغيرهم وغيرهم من أصحاب هذه المذاهب و... مثل ما هو موجود في بعض الفرق الآن مثل ما هو موجود في بعض الفرق من الفرق مثلا كفرقة بعض الفرقة الصوفية لا يزوجون إلا من كان كذا وكذا ومثل ما هو موجود عند بعض القبائل أصحاب النعارات العصبية القبالية لا يزوجون إلا من كان على قبيلتهم أو من قبيلتهم أو, أو ما إلى ذلك أو الإباضية عندنا الإباضية ما يزوجون أنا ما سمعت واحدة من السنة زوجوه واحدة منهم صحولة ولا, ولا العكس كذلك العكس ممكن يقع ولكن إذا وقع يقع عند المتمردين منهم فيهم بعض الإباضية يتمردوا على المذهب وخرجوا عن تعاليمه، ممكن يتزوجوا هذا السيفليزي منهم ممكن يتزوجوا بغيرنا الإبارية. أما هذه كلها من الجاهليات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان إن أكرمكم عند الله أتاكم النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ب كانت من السبي تزوج بطفية كانت من اليهود وما إلى ذلك طيب بعد هذا أورة الحافظ عليه رحمة الله في نفس الباب وهذا حديث عظيم في بابه كذلك حديث بريدة قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه صحابي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة في خاصته في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم ثم ثم ماذا؟ وكف عنهم فاقبل منهم وكف عنهم آه وكف عنهم ما عنديش ثم ادعوهم إلى التحول وكف عنهم وكف عنهم ودعوهم يدعوهم آه ودعوهم يدعو إيه مال عندي خلص أنا فيها هذا عادلي النص قال فإن فأأ فأئيهن أجابوك إليها فقبل منهم وكف عنهم أدعوهم إلى الإسلام.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 تفاصيل أحكام متعلقة بهذا الحكم العظيم يعني بباب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وفيها من الآداب والأخلاق التي يتربى أو يجب أن يتربى عليها المسلمون في هذا الباب الشيء العظيم وفيها وفيه كذلك من حسن توجيه وتربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة ولخاصة أصحابه بالدرجة الأولى للأمر والقابة كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية والسرية والسرية, والسرية الجيش الصغير دون الأربعمائة يقولون أنها سرية هذا هذا في التسميات العسكرية وأكثر من هذا العدد يكون جيشا والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجيوش وأرسل الصرايا والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في الجيوش. خرج مع المقاتلين أميرا فإذا لم يخرج النبي عسل فسلم أمر إذا كان في الجيش هو أمير وإذا ما خرج أمر أمر واحدا من أصحابه ممن يصلح لذلك يصلح للإمارة فإذا خرج أو أمر أميرا كان يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام وعادة كان يوصيه عند خروجه وعادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيع من يخرج من أصحابه سواء كان من أمراء الجيوش أو سواء كانوا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ممن كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأقاليم والبلدان كما فعل عند الشيعة لأبي موسى ومعاذ نجبر رضي الله تعالى عنهما لما أرسلهما إلى بلاد اليمن خرج معهما وأوصاهما ونصحهما يستر ولا تعترى وبشر ولا تنفر وتطوعى وكذلك فعل لما خرج معاذ رضي الله تعالى عنه وحده، وكذلك كان يفعل مع أورائي الجيوش، فما كان يوصيهم به هو هذا الأمر العظيم. كان يوصي الأمير في خافض، يعني في نفسه هو أن يتقي الله جل وعلا، أن يتقي الله جل وعلا، وتقوى الله تبارك وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين ما يغضب ربه جل وعلا وقايا أن يحافظ على الأوامر وأن يجتنب النواهي لأننا لأننا إنما ننصر بنصر الله جل وعلا لنا والله تبارك وتعالى إنما ينصر عباده المؤمنين الصادقين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد فإذا تحقق تقوى الله في القائد وفي من معه بعد ذلك يتحقق النصر بإذن الله يتحقق النصر بإذن الله لأننا لا ننصر ولا نغلب أعداءنا بعددنا ولا بعدتنا إنما بتأييد الله جل وعلا لنا وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ب... بإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى والنماذج الأمثل من هذا كثير وكثير جدا يكفينا نصر الله جل وعلا لعباده لنبيه ومن معه من أصحابه الكرام يوم بدر كان كان أعداؤهم ثلاث أضعاف أعداد الصحابة نصر المؤمنين للصحابة في مؤتة نصر المؤمنين نصر الله جل وعلا لأصحابه في غزوات كثيرة خير دليل على هذا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا الأمر وهذا الأمر عام يعني في كل شأن من شؤوننا توفيق الله جل وعلا لنا يكون إذا حققنا تقوى الله عز وجل الله جل وعلا يؤيدنا والله تبارك وتعالى يبارك لنا والله جل وعلا يرفع عنا الضيق ويرفع عنا الفتن والقلاقل إذا استقمنا على أمره إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه ما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسه فإذا تحقق هذا تحقق وعد الله جل وعلا تحقق وعد الله تبارك وتعالى أوصاه في خاطته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ومن معه من المسلمين خيرا يعني أن, أن يحتن إليه وأن يحتن إمارته فيهم وأن يحسن توجيههم لا يتعاظم عليهم ولا يتكبر ولا يظلم أحدا منهم ولا يحقر هما إلى ذلك لابد أن يكون هو قدوتهم المشفق عليهم الرحيم بهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال اغزو على اسم الله في سبيل الله وهذا هو الأصل الأول من قاتل لتكون كلمة الله باقي الوقت يعني. أخانا ما تمشي معه ها ها لا لتأكد شكرا ها من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل يعني تصديق للأحاديث السابقة ربما نتوقف عند هذا الجزء من هذا الحديث العظيم ونكمل بقية ما, ما خلص مخلص كلامي عباد الله إنكم قوم تستعجلون <تصفيق> نكمل طيب الأحكام وفوائد الحديث الحلقة القادمة الحلقة القادمة الأحد اللي بعد الأحد القادم يعني الأحد القادم نكون غايب عندي سفرة خفيفة هنا ما ما تكونش ما يكونش دوسي يوم الأحد القادم يعني الأحد اللي بعد حتى لا أنسى والله تبارك وتعالى أعلم والله سبحانك اللهم نحمدك نشهد ان لا اله الا انت الله فيكم جميعا